بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يرون طلبة الدكتور محمد رجل. لكم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولعبان إلا على الظالمين فأشهد أن لا إله إلا الله رب الطيبين ولي الصالحين ومالك السماوات السبع والأراضين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الفصل الأخير من كتابي فصول في أصول التفسير أصى الله عز وجل أن يبلغنا تماما وأن بما فيه وأن يجعل كل حرف فيه في موازين الحسنات معينا على فهم كلام رب البريات سبحانه وتعالى اقرا بسم الله وصلاة السلام ورسول بس الله بسم الله المصنف حفظه الله تعالى توجيه القراءات وأثره في التفسير من المعلوم أن القراءات قسمان متواترة وشاذة وقد دون العلماء هذه القراءات المتواترة وحفظوا أسنيدها بحيث لا يمكن زيادة شيء على المتواتر أو النقص منه نعم يعني ووضع للعلم بعض العلم لم يشترط التواتر لثبوت القراءة والتعبد بها، بل اكتفي في ذلك بصحة الخبر، صحة المروية المثبتة لتلك القراءة، وفي الحقيقة أن علم القراءات فقط تواتر يعني. قد يتواتر أمر خبر أو مروية ولكن اجهله عامة الناس أما القراءات فهي أشهر من ذلك لانه قد حصل عليها الإجماع فالإجماع أقوى من التواتر فأجمع آل العلم على قبول تلك القراءات كانت من جهتي من, من, من طريق متواترة أو كانت من طريق غير متواترة ولكن صح الاسناد فيها وقبلها أهل الشأن وأهل العلم بها حتى قام الإجماع عليه فإذا قيل أن قراءة ما أن طريقة تلك القراءة لم يكن متواترا فالجواب عن ذلك أنها فقط التواتر فهي لا تحتاج إلى التواتر لأنها حصل عليها الإجماع والاجماع والاتفاق اعلى من التواتر صلىت على النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا من قبل ان القراءات من من بديع الاعجاز في تلك الشريعه بهذه الرسالة فان الله تعالى يعني ألف العرب على ذلك القران فكانت قبائل العرب تستقل وتعتز بلسانها بل تتنافس فيما بينها على بلاغة ذلك اللسان وكل يدعي أنه, أنه افصح العرب وأنه أبلغ لسانه فإذا جاء القرآن بلسان قريش فإن ذلك يعني أنك قد أقمت حاجزا دون أن يقبل منك من لم يكن قراشي فجاءت هذه القراءات لتحدث تلك القناطر لتجتاز بهؤلاء العرب من القبائل غير القرشية، لتجتاز بهم على ذلك المانع منع الاعتزاز والاستقلال والتعصب للقبيلة وغيرها فوسع الله عز وجل في قراءة القرآن، بل كانت التوسعة قبل تلك القراءات التي أجمع عليها الليل، قبل قبل استقرار الأمر أمر الدين والدعوة في جزيرة العرب، كانت التوسعة أكثر من ذلك. لكن لما استقر الدين واستقرت الدعوة، عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأحرف. هذه الأحرف تجدها متنافرة متواجدة في هذا الذي نقل إلينا عن تلك الطرق مما أجمع أهل العلم على ثبوته. معايا يا أخوان صليتكم على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تأليف الناس يعني تأليف الخلق على الدين وتسهيل وتيسير كتاب رب العالمين للناس وأن أن من مصلحة ذلك الدين لكي يستقر في النفوس ولكي تنتشر تلك الدعوة أن تجتاز تلك الموانع التي يمكن أن تحول دون أن يقبل الناس تلك تلك الدعوة القراءات فيها الأحرف السبع يعني أحرف السبع اختلف اهل العلم فيه ما معنى الأحرف السبع لكن هي وجوه الاختلافات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع فيها العرب وعرض جبريل القرآن عليها ثم جاء القراء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين كل قد أخذ من تلك الحروف بما تأثر له. ثم اتفق أهل العلم على تلك الطرق التي وصلت إلينا سابع عشر واربع عشر فهذا اتفاق وإجماع من أهل العلم على ذلك لكن هل السابعة دول ولا العشرد هم الأحرف لا مش هم لكن الأحرف السابعة وهي كيفية الاختلافات على, على, على ترجح كثير من أهل العلم هي كيفية الاختلافات من تثنية وإفراد تقديم وتأخير وغير ذلك هذه وجوه الاختلافات ما يمكن أن يتوسع فيه في نطق اللفظ القراني فهذا لم يكن قد حاز حرفا ما قارئ ما وإنما تجد تلك الحروف قد إيه؟ انتشرت وتواجدت وتخللت في تلك الأسانيات أو تلك الطرق المختلفة التي نقلت إلينا قراءاته. صلّيتم على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قلنا أن في قضية القراءات التسهيل والتيسير والتأليف وقضية الدعوة أنه لابد أن تستقر في النفوس ولذلك لا يبعد أن نقول أن ينظر الفقيه في فقه واقعي. إذا وجد الناس يقبلون أمرا فلا بأس أن يأمر به فإن وجدهم لا يقبلونه من جهة الجهل أو الظلم أو البغي أو عدم القدرة أو عدم الاستيعاب أو, أو لأي سبب آخر فإنه يمكن الا يطالبهم به لكنه إذا سئل عن بيان الشرع فيه لابد أن يبين أن يبين كلام الشارع لكنه لا يطالبهم به يعني فمثلا إذا رأ الناس الآن النساء محتشمات لكنهن يعني في الجملة كثير منهن لا لا لا تستوف المرأة في كثير من الأحيان لا تستوفي شروط الحجاب الشارع الاحتشام أو نشرب ده, ده مش منطبق على شروط الحجاب لخمر ولا نقا مش مش منطبق فلو جئنا هذا الوقت قلنا ان احنا تمكن اهل الدين فعليه فعليهم لا، يبقى البيانة بين شرعي لكن مش مطلوب من الممكن ان يكون الان مطلوبا من ولي الامر لكنه يمكن ان يبين شرعيا يعني اذا سأل سائل او سألت سائلة ما هي شرط الحجاب او حجاب الشرعي لا فاقد لشرط واحد دين ثلاثة لكن ولي الامر هل ينبغ عليه أمر يأمر بهذا دم متوقف على الرؤية رؤية فق الواقع لا بأس بهذا ظهر علم يتعلق بهذه القراءات وهو توجيه القراءات ويسمى علل, القر... علل... علل القر... القراءات أو الاحتجاج للقراءات والمراد بهذا العلم بيان وجه القراءة من حيث العربية ومعرفة الفروق بين القراءات المختلفة ليس يعني هذا أن القراءات محتاجة إلى توثيق بل هي حجة كما قال ابن جني والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه واحد من إمة اللغويين وقال الصفاقسي في غيث النفع نعم والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه مش, ما مش واضحة ها يعني يتخير له يعني أنت أنت, أنت أنت تجد في القرآن خير الاحتمالين وخير الشيئين وخير ما يمكن لا يتخير عليه لا تجد في غيره خيرا منه ونحن قلنا قريب من هذا المعنى ذكره قريبا من هذا في قضية إيه أن القرآن إنما يعرب ونحن بأفصح الوجوه مش كل وجه في اللغة ينفع عننا أن أعرف به أروعي أعرف به خلاص لا. لابد أن يكون ذلك على جهتي التمام اللغوي والاستحسان اللساني وقال الصفاقسي في غيث النفع القراءة لا تتبع العربية بل العربية تتبع القراءة لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع وهو نبينا صلى, صلى الله, الله عليه وعليه وسلم. وعليه وسلم ومن أصحابه ومن بعدهم نعم والتوجيه, والتوجيه يكون للأداء وللإعراب ولالصرف وللغة وللمعنى والمراد هنا ما يتعلق بالمعنى لأنه هو المؤثر في التفسير يعني قد تأتي قراءة تأتي بالنصب مرة تأتي بالرفع مرة طب ليه قدت بالنصب بالرفع فيبدأ يوجه يعني يوجه نقولنا بكين هو التوجيه والتسبيب والتعليل يعني تقول لإيه السبب لما نقول ده في الفقه مثلا نقول فتية تسبيب الفتية أو توجيه الفتية أو توجيه الرأي يعني أنت إيه دليله جابه منين نفس الكلام ليه رفع ها؟ فده توجيه القراءة إن هذان لساحران ليه لساحران ليه مش لساحرين مثلا ليه إن هذان مش إن هذين ليه وهكذا هنا هذا اسمه توجيه ليه القراءة الشيء, الشيء اللي جاء عادي عادي لكن لي نفس الموضع يرفع مرة وينصب مرة؟ فده اسمه توجيه تسبيب تعليل نعم ليه ايه؟ القراءة نعم ايوه نعم اي مش مهمة ايه هو ده في سياق هو اعراض انه يقول لي ايه ان انت ما تحجش ما تقولش القراءة دي غير مقبولة غير مقبولة لان مشهور كلام العرب على غير كده او لا مش كده. اذا صحت, صحت هذه القراءه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ستجد بها نفسها قراءة هي دي نفسها, نفسها حكم انها هي موافقه كويس ما هي دي النقطه ما هو دلوقتي انت بالترجيح بعض قبل ان تستقر القراءات قد تجد في كتب المفسرين ترجيحا لقراءه على اخرى مش شديد ندخل في النقطة دي يعني يقول ايه تجد ده في ابن جديد الطبري مثلا يعني. لكن ده قبل استقرار القراءات بل بعض القراءات كانت منكره عند بعض اهل العلم بناءا ان هو لم تثبت عنده وكان فيها استشكال ليه ما استشكال لغوي كما يقال مثلا يقول استشكال لغوي ده وجه ضعيف فازاي في ايه القراءه دي لا انتوا معايا يا اخوانا في ها ما قال بعض أهل العلم قال لا يكون الرجل من أهل السنة إلا أن تكون فيه إحدى ثلاث خصار وذكر منها أن ينكر قراءة حمص هذا طبعا كان إمتى قبل الاستقرار استقرار القراءات لا مع احترام الكبير المشايخ العلم الكبار وأولى الأئمة لكن هذا هو القرآن دلوقتي بقى ليه ينكر حكم إيه بقت مصيبة بقت مشكلة ضخمة فمن ثبتت هذه القراءة ثبتت ودي قراءة ثابتة متوترة من القراءات الثابتة للقرآن واحد كلا ذا كفر ذا كفر ردة عن الإسلام يعني ذلك أنا مش عايز أدخل فيها هي هذه القضية هي أخوانا والمراد هنا ما يتعلق بالمعنى لأنه هو المؤثر في التفسير حيث يختلف المعنى باختلاف القراءة ومن الكتب التي اعتنت بتوجيه القراءات واحد الحجة في القراءات السبع لابن خالوي اثنان معاني القراءات لأبي منصور الأزهري ثلاثة الحجة للقراءات السبع لأبي علي الفارسي أربعة المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراء شواد القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جني خمسة الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب ستة حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة القرن الخامس ومن كتب المتأخرين واحد طلائع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد لمحمد الصادق القبحوي اثنان القراءات الشاذة وتوجيهها في لغة العرب لعبد الفتاح القاضي ثلاثة المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة لمحمد سالم محيس وأما كتب التفسير فالمطولات لا تخلو من توجيه القراءات كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن عطية والقرطبي وأبي حيان والرازي والشمقيطي والطاهر بن عشور إلى آخر أنواع الاختلاف في القراءات الاختلاف في القراءات ثلاثة أنواع الأول اختلاف اللفظ والمعنى واحد ومثال هذا النوع اختلافهم في قراءة الصراط فمنهم من قرأ بالصاد ومنهم من قرأ بالسين وكاد اختلافهم في عليهم, في عليهم وعليهم والقدس والقدس وغيرها لفظ واحد لكن مع اختلاف المعنى واحد ولكن مع اختلاف اللفظ في الحقيقة اختلاف النطق باللفظ الثاني اختلاف اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء واحد ومثال ذلك اختلافهم في قراءة ملك ومالك وقراءة, وقراءة بظنين وبظنين ففي مثل هذه الحالة يثبت للشيء الواحد معنيان ففي قوله تعالى يعني ملك, ملك يوم الدين في الفاتحة ومالك يوم الدين كلاهما هما الله تعالى ويصح هذا ويصح ذاك وذا لمعنى يؤدي ومعنى قد يقترب المعنى أو يتباعد زي ظنين وظنين ها؟ وما هو على الغيب بإيه بظنين وظنين يعني ظنين يعني شعيح نعم وظنين متهم نعم ففي قوله تعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين يكون وصف الله بأنه مالك وملك وبين هذين اللفظين اختلاف في المعنى والمرجع واحد وفي قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين وبضنين يكون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم البخل وبنفي الاتهام عنه. أو إلى إن من من حكمة القراءات أو من من ثمارات القراءات أنك تجد في الموضع الواحد أكثر من إيه من معنى. فكل قراءة تنزل منزلة الآية. فيبقى عندك هنا كأنه هو على الغيب وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين عندك هنا كأن كأنهما كأن تلك الآية صارت إيه آيتين. طبعا في إسراء في الأحكام وفي المعاني وفي الفوائد لا شك ثالث اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد مثل قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فقرئ يعذب ويعذب ويوثق ويوثق ولكل قراءة توجيه يختلف عن الآخر يعذب يعود, يعود على على الله تعالى أو على الملك الموكل بهذا أما يعذب فيعود على هذا المكلف فهذا اختلاف في اختلاف في اختلاف في العود اختلاف في العود في المحل الذي يعود عليه ذلك اللفظ. نعم ومثله ما يقرأ في لفظه يرجعون وترجعون ما, ما يقرأ في لفظه يرجعون وترجعون ما يقرأ في لفظتي؟ ومثله ما يقرأ في لفظته يرجعون وترجعون بالياء أو التاء فالمعنى فيهما يختلف وهذا النوع يكون بمثابة التفسيرين كما سيأتي قواعد في القراءات واحد القراء قواعد قواعد في القراءات واحد القراءتان في الآية إذا ظهر تعارضهما لهما حكم الآيتين وصارت بمثابة اختلاف التنوع ومثال هذا قوله تعالى ذو العرش المجيد برفع المجيد وجره فبالرفع يكون المجيد صفة لذو وبالجر يكون المجيد صفة للعرش وعلى هذا فهتان القراءتان لهما حكم الآيتين وإن أثبتنا أن المجيد من أسماء الله تعالى مظبوط؟ فبهذا دليل القرآني على أن المجيد من أسماء الله تعالى لكن لو أنت حملت المجيد ذو العرش المجيدي يبقى هذا صفة من؟ يبقى تفتقر بقى إلى دليل قرآني لبحث مع عن دليل تاني لكن الاتنين جم في موضع واحد هذا صح سبب، وبالتالي يجوز لك أن تستدل بهذا الموضع على الأمرين جميعا وهذا تجد فين إلا في كتاب الله هذا الموضع أمرين جميع تحمله على, على هذا ويبقى صحيح لاختلاف القراءة فيه وهذه القاعدة تأتي في النوع الثالث حتى في الفقه زي الفقهية زي الطه... حتى يطهرن حز... حتى يطهرن يطهرن ويطهرن يطهرن مبالغة فدلت على مبالغة في الايه؟ في الطهارة إيه المبالغة في الطهارة يبقى انقطاع الدم مع الغسل بخلاف يطهرن انقطاع الدم فقط لذلك العلماء هنا جمهور العلماء هذا بجمهور العلماء على أنهم يشترطون لإيه الغسل نعم لا يا أخونا نعم وهذه القاعدة تأتي في النوع الثالث الذي سبق ذكره اثنان القراءات إذا لم يظهر تعارضهما وعادت إلى ذات واحدة فهي زيادة في الحكم لهذه الذات بمعنى هذا بمعنى هذا القراءات بمعنى هذا؟ لا, لا معنى. لا ها؟ بمعنى هذه القراءات. ومثال هذه ومثال هذا قوله تعالى. بهذه هذا. هذا قوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة قرئت حمئة وحامية فمن قرأ حامية فهي بمعنى حاضة. ومن قرأ حمئة فهي من الحمئة الطين المنتن المتغير اللون قال ابن زنجلة وهذا القول أي اختيار حمئة لا ينفي, لا ينفي قول من قرأها حامية إذ كان جائزا أن تكون أن تكون العين التي تكون تغرب الشمس التي تغرب الشمس فيها حاره وقد تكون حرة وذات وذات حمل وذات حمل اه سوداء فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات وهي ذات حمل يعني أن تعود احنا قلنا دلوقتي ذو العرش المجيد المجيد يبقى يعود على على ذو يبقى هذا وصف اسم لله تعالى المجيد يبقى يعود على العرش يبقى يعود على محليه اما يعود على على ذو أو يعود على وده مختلفين مظبوط لكن هنا يعود على أمر واحد هما مختلفين بس ليس بينهما تعارض همش تناقض لكن بيأدي معنى وبيأدي معنى فنجمع بينهم إزاي هقول إن ده وصف وده وصف تاني كأن وصفت زيدا فقلت زيد رجل طويل عالم فأنا وصفت بإيه به الوصفي هالشي كذا فكائن طويل قتلي في موضع وعالم قتلي في موضع فبعض القراءات تؤدي هذا المعنى فنمت معنى الكلام هنا حامية وحامية حامية يعني إذا إذا الأرض البركانية كده إذا الأرض البركانية بتبقى عملة زاي حمم دي بتطينة سوداء يعني ورعن لا هو يسموه بيخ... يخرج منه لا منتينة متغيرة حمئة يعني طينة سوداء تغيرت من ايه من من, من شدة قدامها ونتانيها تتغيرت سودة من من كده مش مجرد لون وحديثة ما باش اشكال من حجية القدم لا ده معناها وحامية معنى نتاني خاص حامية يعني حارة ما يشتريتش ان حامية فيها طين وما يشتريتش ان الطين تبقى حامية لكن لما يجتمعوا سوا اديك تصور اخر تصور جديد ان الموضع اللي شافه ان الشمس بتغرب فيه طبعا ده خداع بصري مش المقصود ان الشمس بتغرب فيه لكن هو كأن وصل لاخر الارض فشاف الشمس لما وصل عند المغرب شافها بتنزل في ايه في ارض حامية سوداء طينة منتنة حار يبدع عادة بيكون في أرض بركانية مثلا دع المثال. المثال. فا ف... فهنا جماعة ليه؟ القراءتان أعطت لي وصف دقيق زي ما بتقول خطوط الطول خطوط اللي الأرض تعمل تكيد. يمكن متتبع لهذا متتبع لهذه القضية وسير ولعله يصل إلى وصل فين. من خلال ما إني مغير بالشمس في الحتة بينزل هنا فممكن يبقى عارف إحداثي معين إيه وقف عنده إيه ذو القرنين نعم هذه القاعدة تأتي في النوع القراءة الثاني القراءة. القراءة. ثلاثة القراءات يبين بعضها بعض مثاله قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قرأ حمزة والكسائي وشعبة وعاصم عقدتم بالتخفيف بلا ألف وقرأ ابن ذكوان عن عامر عاقدتم بألف بوزن فاعل وقرأ الباقون عقدتم بالتجدين من غير ألف والتضعيف والمفاعلة معناها مجرد الفعل بدليل قراءة عقدتم, بقراءة عقدتم بلا ألف ولا تضعيف نعم والقراء... والقراءات يبين بعضها بعضا يعني هنا فيه هنا في قراءة عقدتم مش طهرة الآن مش طهرة عندنا وقراءة عقدتم وده اسمه ايه اسمه تضعيف تضعيف يعني تشديد يعني ضعف في حرف من حروف الايه التصريف ده وده المفترض يدل على المبالغة وعاقدتم فاعلتم وفاعلتم لابد أن تكون ما بين اثنين طرفين طفين الطرف الثاني فبينصرف إلى المبلغة فعندي هنا في قراءتين بتؤدي إلى معنى المبلغة في, الايه في الايمان وفي قراءة مجردة طفين اللي حبنا عليها الحكم المجردة ليه المجردة لأن المجرد لأن بالمفاعلة وبالتضعيف بالمبالغة في الحقيقة أنت تبرأ زمتك من المبالغة لكنها لا تبرأ إذا فعلته مجردا أما إن فعلت مجردا فإنها تبرأ تماما معايا والاحتياط لبراءة الزم أولى فقدموا حمل المبالغة على المجرد زي, زي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وفي رواية لعن الله زائرات القبور أيهم أحمل عليها زوارات يبقى تروح مرة ولا حاجة خلاص ما فاش حاجة لكن زائرات يبقى منع حسم المد أفرد بي طب أنا أحمل على إيه أنا أحمل زوارات على زائرات لأن زائرات فيها معنى زائد إيه المعنى الزائد؟ إن المرة الوحدة وكذلك المرات المتكررة أما في الزورات بيديني معنى أضيق هو إن الحكم متعلق بطائفة مقصوصة معين فين اللي تبرأ بي الزم زائرات المجرد تبرأ بي الزم ولذلك عندي هنا قاعدتين رجحت بهم المجرد إيه القعدة الأولى إبراء الزم والاحتياط لإبراء الزم وان انا المفترض ان انا بريء الزم ما عنديش تكليف فلما ياتي شيء انا بتلكك ان انا ابرئ الزم لاني ما الذي ينقلني عن ان لا ما عنديش تكليف الى ان في تكليف ايه, فيه تكليف إيه ينقلني الدليل الدليل الشرعي اللي يقول افعل انا ما كنتش مطالب بالافعل افعل الدليل الشرعي يقول افعل فمجرد ما الاقي الدليل الشرعي ده لابد ان اعتبره لانه ينقل ينقل عن الاصل فاجعلني الان مشغولة الزمة ابرأ بها ازاي يبقى احمله على الدليل اللي يجعلني في ناحية الاحتياط ما امكان صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم النقطة التانية القعدة التانية ايه اللي خلاني اقول المجرد قضية ايه الزيادة في المعنى ان لو قلت عقدتم حملت العقدتهم على الاثنين المبلغة يبقى معنا كده مفيش أيمان إلا فين إلا في المبالغة يعني ايه المبالغة بقى يعني حنقول مثلا أنت بتحرف كتير أو أنت تقسم أيمانات مغلظة أو حنقول أو الصورة دي قد نختلف فيها اصلا لكن افترضنا ان اتفقنا عليها يبقى أنت جعلت الحكم في درجة معينة لكن لو قلت عقدتم جعلتها في الدرجة دي وزيادة اللي هي إيه العادي بقى العادي مجرد اللي عملها مره واحده بس معايا فلذلك هنا حملوا المبالغه على على المجرد مش حملوا المجرد على المبالغه واضح طيب يبقى هنا لا يؤخذكم الله باللغه في ايمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان او عقدتم الايمان او عقدتم الايمان الا نحن نمشي على الايه في الحكم لكن ده ثابت في القراءة. لكن الحكم اللي يمني دلوقتي المعنى المعنى يبقى على ايه على المجرد على ايث سرصور نعم واخيرا لا يخفى عليك ايها القارئ نعم. صحيح لكن ده حملوا على كده لان القرآن ايه لان لان القراءات يبينوا بعضها بعضا فلا اما تبين لي المجرد بالمضاعف لا تبين لي المقصود بالمضاعف من المضاعف بالايه بالمجرد فهنا الترجيح في هذين القاعدتين أما أن يمكن دي مسألة تانية يمكن ما هو يمكن الاختلاف سحنا بنقول دلوقتي الواقع الصحيح بالنظر في هذا الموضوع نعم وأخيرا لا إخفاء عليك أيها القارئ وبين هذه القواعد من التداخل إنما فصلتها قصدا للتنويع وإن كانت هي وما قبلها من باب واحد كذلك ولعله بعد هذا النقل يتبين لك أن القراءات تثري التفسير وتزيده بالمعاني المختلفة التي قد لا تدل عليه قراءة واحدة وإليك بعض الأمثلة التي توين لك لطف هذا الباب وزينته من بعض كتب توجيه القراءات في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء قرئ درجات بالتنوين ودرجات بالكسر على الإضافة في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء أو درجات من نشاء فمن قال نرفع درجات درجات درجات قال أصبع متعلقه باللي جايه بعدها يبقى كأنها فيها تقديم وتأخير لأن نرفع من نشاء درجات درجاتنا درجات يتبعي عربها إيه مفعول ثاني ونرفع نرفع مفع تتعدى, تتعدى مفعولين ما فيش تمييز بنرفع درجات من نشاء يبقى هنا فين المفعول من نشاء يبقى كان الكلام نرفع من نشاء ترفع ايه درجات لكن لو قال نرفع درجات من نشاء يبقى هنا مضاف مضاف إليه يبقى ده متعلق بالله ادخ يبقى دول الاثنين كانهم كلمه واحده يبقى ايه اللي بترفع الدرجات بقى اللي ترفع يبقى نرفع درجات يبقى الدرجات هي التي ترفع اما في الاولى فايه اللي بيرفع من نشاء ويرفع ايه درجات وده تدل على الاطلاق تدل على الإطلاق تنكير ده يدل على لإطلاق وأنها درجات غير محصورة يعني غير متصورة حتى إيه؟ حتى تعرف لأن إيه اللي هيعرفها ده إيه العهد اللي هيعرفها ولا إيه الألف لما يحدش فيش حاجة تقدر تعرفها فهي سيبها كده لأنها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فدي غاية إيه غاية التنكير معايا يا أخوانا نرفع درجات من نشاء يبافين المرفوع من نشاء نرفع درجات من نشاء فين المرفوع الدرجات نعم قال مكي فالقراءتان متقاربتان لأن من رفع درجاته فقد رفع ومن رفع فقد رفع درجاته وفي قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننجزها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ننشرها بالياء بالراء وقرأ الباقون ننشزها بالزاي قال أبو منصور من قرأ ننشزها بالزاي فالمعنى نجعلها بعد بلاها وهمودها ناشزة تنشز بعضها إلى بعض تنشز بعضها إلى بعض أي ترتفع مأخوذة من نشزة والنشز مرتفع من الأرض ومن قرأ ننشرها بالراء فمعناها فمعناه نحييها. نقول أن الله النوتة أي أحيائهم فنشروا فنشروا أي حيوا. وفي قوله تعالى بلع. لكنك تجد إني هنا الإنشاز هنا. شاز هنا أقوى ولا الإيه ولا النشر. يعني النشر يعني الإحياء بعد الإماتة. البعث. مظبوط؟ فالبعث الإحياء بعد الإماتة. لكن على أي هيئة؟ على أي حال سكت. لكن النشز يعني ايه بقى التركيب فهذا ان حملت التركيب على قضية الخلق ما زال يحيى يبقى احياء اتم صورة لان احياء خلاص لكن حملت ان ننشزها بمعنى انه قد ركب حتى قامت على اعضائها خلاص هي وقفت بنفسها يعني الدابة خلاص وقفت يبقى ده أبلغ يعني مجرد حيطه ينيم لا ده حيطه كانت على الهيئة التي معي إخواننا وإحنا قلنا أنه في خطوة الجمعة في, في أول الآية فأمات الله مئة عام ثم بعثه أنه بعثه هنا أنه ان أماته في مقابل أحياء لكن لم يقل أحياه ثم أحياه لأن الإحياء لا يدل إلا على مجرد رجوع الحياة لكن بعثه تدل على معنى زائد وهو أنه رجع إلى الحياة على الحال التي كان عليها حينما مات حين البعث ايه اقوى كأنه جاب الاحياء وزياد معاي اخوانا نعم. وفي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون قرئ بل عجبت بالضم وحجته أنه من اخبار الله عن نفسه وقرئ بل عجبت بالفتح وحجته أنه جعل التاء للنبي صلى الله عليه وسلم هنا لو أن عجبت هذا راجع لإيه؟ لله تعالى وفيه إثبات دليل قراني من الكتاب على صفة الله العجب لله عز وجل وهي ثابتة في السنة يعجب ربك هي ثابت فالعجب ثابت لله تعالى بما يليق له سبحانه وتعالى، لكن أي الدليل قرآني بالقراءة؟ عجبته. يبدأ ذا ذا. أقول لك دلوقت في دليل قرآني على على صفعة العجب؟ ها؟ أيوه نعم. في دليل قرآني لأن احنا قلنا القراءة آية مفردة ثابت في نفس قوة القراءة الأخرى. صلّيتم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل عجبته ما فاش هذا المعنى لكن فيها. إثبات ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فلتعجب فلتعجب من قولهم معايا يا أخونا كما في قول الله تعالى في سورة الرعب وإن تعجب فعجب قوله يعني وكأن هذا مثار للعجب هذا الذي يقولون مثار للعجب طيب انتهى بفضل الله تعالى ومنه كتاب فصول في أصول التفسير سبحانك اللهم وبحمدك الشكر لله إلى أن تستقبل كتابليك وصلى الله وسلم على محمد